قال الإمام أبو الخطاب الكالوذاني رحمه الله دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو والآنسات الخرر والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شرول من لم يسعدي واسمع مقالي إن أردت تقلصا يوم الحساب وخلصا Bidi ت waqu se deف immi فقل نهجب لحنبني الإمام الأوحد خير البريه بعد صحب محمد والتابعين امام كل موحد ذي العلم والرأي الاصيل من حوى شرفا على فوق السهى والفوق دي وعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن تسآل كل مهذب في صولة عند الجدال مسودي هجر قاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يس تألذ بما خلق قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون الى اللولا والسدقي قالوا بما عرف المكلف رب بهُ فأجبت بالنظر الصحيح المروشين قالوا فهل رب الخلاائق واحد قلت لرب بنا المتفرد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصدي قالوا فهل تصف الإله أبن لنا قلت الصفات لذي الجلال الزومدي قالوا فهل فيك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 وقلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه ابن لنا فاجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمدي قالوا فكيف قوله فأجبتهم لم ينقل التكيف لي في مسندي قالوا فينظر بالعيون أمن لنا فأجبت رؤيته لمن هو مهد قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة المتوحب قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجد قالوا الذين قلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسددي قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأنجدي قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كل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 من تصديقه بين الورى لم يجحدي قالوا فمن تالي ابي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهدي فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد قالوا ففارثهم فقل قلتم سارعا من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على بأنتيه ومن حوا فطلين فضله تلاوة وتهد أعنبنا عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمد قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حازدونهم أقوة أحمدي زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكي اني من المحتجي الحسن لو بين الانام فضائل لم تج حد بته وموده فليغ ومن لم فلدي ذاك الأمين المجذى ذلك الوحي منذر الذ تقى والسدني ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بزاد عني أبا الفضل الذي استسقى به يوم أوان الجدب بين الشهر ذاك الهما مؤب الخلاء في كلهن سقا إلى المستظهر بن المقتد صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه وأدام دولتهم علينا سروا ما حن في الأسحار كل مغردي فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتوتدي إني لأرجو أن أفوز بحب بهم وبما اعتقدت من الشريعة في غني قالوا ابانا الك الوداني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي